I live with وسن عليه السلام أكبركم نهتم هم بالجعاء هم بالحضور هم الله سبحانه وتعالى و هو الله سبحانه وتعالى نخلينا وسيلهما للبيع فلازم نتوصل بهم خاطر هذه الأيام هذه الليالي أكبر سيد أكبر يهد ساد الأجلاء هنا أنا أعكد في نقول هذا أعرف بالله للمرض كبير لا إحاق بالجليل سيساك علي سيساك علي سيساك علي سيساك علي وأسألهم الدعاء أولا بالشفاء أدعوا بالفرج السجناء وأخوان العزاء في العراق وهلالفطابي آبك من مشت عن الضعينة لا إذن أن تخصيها لك بفاطرة العليلة قوي إذا تقدموني إزائي شوية تفتقوني أحسن كل شيء تقشرين متمشت يعني هو أنا شوية أردوني أنا أنا بالنصف منهم تفتقسم حتى الجواب يكوني شاء الله أحسن والتوجه أكتر متمشت عني الضعينة قلوا بيعذبني الحنينة أنا مطلع فارجعوا ما اعذوا انثاروا ما اعذوا جب بيعذبني الحنين ده ما قدرنا نستره ان شاء الله تو تجاوبوا القصر من جوا من ايش بوسك يا حبيبي عذابني بحالي فرجعوا ما ابدع يا رب. انا عاد اتكلم على مجاوبه ان جاوبه حذافلي الله يحفظ حوايجك حق فاطمه العبيله من ما شاء عالمي الله فيك جاوبه حذافلي في حالي فجعهم ماجدا ये इशार No, no, no. انا نجيل اشتركوا ارى ايه شو بالعقر لا ادمي تصدق غدا شامل القشير اشتعت بعد لما تول كانت تريد گئے چوہن وہ سالت الذم معك من شيف الذم غير حياتيله इल ইসбра툴 сауవేلہ атваレル маgbar аншаউ انتا الله اجذب عني جوبي عذاب لي منك تعلم من من شهد قعي كل يعذبني جوبي عذاب باركوا بيك من ميشة عندي الصحيح ضب عزدني حميماني ضب عزدني حاني ضب عزدان Onnis tu ndomeshit tubga K who shiny ndam살 ni ndamha o звон A me alma yeru 매 paid Wa nantil في شهر مايو яйшуэт ва ва яху йин шаш жолаб бале рунар that took a good day Allahumma kita Ya Allahumma kita al-ba'ir rah har ma ch me na hai aur shaat to wale zai khosay abal khosay anna li kahe me zamir وحادي وضغمت من صا الله شت وغير نزير في ضاهي الدهو وليدها مشت احد ما يفقذ عايشات he <laughs> did ربا حوت طاقه وجهب جل بل حسي لذي ربا اشلا ما انسى شوادك ياد فضل مذمقه او وحدي نذكر روحي يرضها علقيض Hish! Right. روحي زماني شلو ya <laughs> belle qui à un la في <تصفيق> أسعارتنا يا الله إذا أفضل عجل سجنة أنا أفضل في مكان يا الله عجل قرش إذا عادنا زماننا واجعلنا على صاري ومن بين يدك ولاي اوصحاب الدنيا يا محمد ويا محمد ودا تذكى فاحت لا تفز بيننا وبينه بفرض عين في هذه الدنيا والاخره اقصد ما انور في مجالس هذا اليوم ونحن بها اسمى ما قد ثورت الاسلام بها ولذلك وإلى أرواع مواتكم شعة من المؤمنين أرواع قدمة الحسين الشهداء العلماء بأسيما إلى محمد من وشيدين الصدرين المرآة حمار صراوات أيضا